119. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 110. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم